هُنَفَى لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَتَأْنَمَ خَوْفَ مِنَ السَّمَايِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ فَتَخْطَفُ الطَّيْرَ وَتَهُوِي بِهِ الْرِّيَاحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذَالِكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّ الْقُلُوبِ لَكُم فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَى ولكل أمة دعاء ما سكليت جرسما الله على ما رزقه من بهيمة الأعناق فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله ودلت قلوبهم والصابرين على ما أصابه والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة قناه ينطقون والبدن جعلناها لكم من شعائر لأهلكم فيها قييد فاذكروش من الله عليها قوام فإذا ودبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعجب كذالك سقناها لكم لعلكم تشررون لي فَإِذَا أَخْضَرَهَا لَكُمْ لِتُكَمِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ